شيخنا سؤال قصير جدا مم. إخواننا في حزب النور المصري نعم هل نؤيد أم نجتنب أم هي فيتنا نجتنب طيب وش دخلكم يا جزائريين في حزب النور المصري نؤيد يا شيخنا بالمال وبدعواتنا الصالحة أي بدعوات ادعو لهم نعم ادعو لهم وادعو الحزب الإخوان وادعو لكل من ينصر لا إله إلا الله مم.